Ay ala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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو اعتدلوا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 عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي ليلة القدر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 تمام طلع الفجر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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها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 Alláhü aqbar Alláhü aqbar Alláhü aqbar Alláhü al Amé allahhi li'man hamidah Allah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 نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر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 الا ياتيكما طعام ترزقاناه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك من ذاكما مما علمني ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسراء حَاقَ وَعُقُوبٌ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الناس وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 وصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أَمِ الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah u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 يا صاحِبَ ي السّجِنِ أََّ حَدكُ مَا فَ يَسقَّهُ خَمرَ وَأَمَّآخُ فَ يُصْلَُ فَتَأكُل الطَّييرَ مِ الرَّأسِه قضَ الذي فِيهِ تَستَفْتان. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وسمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالم الله اكبر سمع الله لمن حمدا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ودوا ذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون <تصفيق> الله لمن حميده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.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 إَِّا قالَاللَ مَِّ تُحصِنُون ثمَُّ يَأتِين بَعْدِ ذَلِكَ عَ فِيهِ ُ غَاثَُّ سُوَفِي يعَصُِون Allahumma liman hamida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 إلا في قرش إلَ فيه رحلََ الشت وَصيف فَْعبُد رَبَّ هذا البيت الذي قَمَهُم مِن جوع وَآمَهُ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 Thank you.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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا واحدا سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت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 فإن تيسير العسير عليك يسير يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا واغفر لنا ولوالدينا اللهم اكشف عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم أجمعين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله